باب شاكل طف روحي جاب رب التجاج اي لك يحس اما فد جاي اكيد بعد هي اما اكع فاكل الاروا او بي الا كل حاجه في الكره او ما خاله دعيه جوايا الا يا عايش مصير ارادوا له اول عن من يجنك حيك يحك اوين تعيش يا ز عمرك عاش قرطويه مثل اللي ونسي ارى ولا اشتي يا هجير سيكلوهدا بينا احترقوا الظلال الشافحه قربي يا خير الدار انه... اكريتني <تصفيق> <تصفيق> اراجون ولا وساع اسالوا عندنا لا تقول ما ما تفهم الشباب اراجون ولا وساع اعينك شو هي هي او انت الشعور بالوفايه امشي واقف في الدارى وانا اشكي ذراعه تاهلجين ريمسج الجين وعده ابي لا احتار والويله اشاق اقرب يحي الدام تئذنر غاضة شجرتنا كل ظنهم خاري في الموت ما يترك ورد بيها توجه للمعنى كل ظنهم خاري في الموت ما يترك ورد بيها أو والله أسبل والنفاتبر عم وسيال استما وأهل وروح من أشواك الروح هي الحق إن كان الناس دارت غطت خلنا يا لبعد اعطي في الضحة وبي لبعد اعطي في الضحة من عندك تعلمنا اني أن توطى بالمحلاتنا اشلعوني البيت متمسك بحق المبدأ الجامل. ما فيش معاملة اجدد المبدأ والعقيدة ها اسلامي القلب مش مسكت عارف في فهم المعنى عندنا عقيدة ومبدأ كل شيء والمبدأ اسلامي القلب مش مسكت ابقى عقلي مبداي شامل اي حسيه يا اذن الرخار والفاصل وشيما اثمان بارك يا حسين اما عف عن وجهي المتاغي واخراج جنان العطاف الله رب واعوا اهل سريال الخير هيا قول مجد روح استر عاقبات حاضر شلون انت رسم اجتماع استعاد اي يا حرس الالحق يا عاشق ربي الخير والفاضل او شيما اجمع البارك يا حرس الاما خرى اجلمي خاذي هثاروا جهر الجمال اقطا الله يربعه واروى اه يا لي باكر حجيال كل هايا كل ما تقول احب اكثر عقيدك وحنا ابنك من وعد الغاوي حسين اللطاف نعيه عيان الواجب تضحيه من مراد احنا بقا خرضه عيان اوصحا ابصار الخاسوريه او لهجت اب حزيني و اصحنا يا هل بهي موت البي عزنا و فارمنا خاجد هو حل ابن الوسل حالي هل امينك اورشاف ما وعد الغار يا اللي اتطرق يتيح الهيئة الواجب تضحية من رجل احنا بفاشر ضحينا وصحنا بترك ثورية ولهجة حب حسينية وطيبات ناكت مرضية اصحى نايا حياب حلمى اصحى نايا علاثر مات قلبي حزنه